للا عبد يا حالك <تصفيق> إلا وجهه كله هالك يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كله هالك من ترابها في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم وهلك مهما نور طال صهور يهي لنا الدنيا حالك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 لك ما يا دنيا وما لك الا وجهك كلها لك يا مكان فيها ما كان الا وجهك كلها